أيها الإخوة والأخوات مع الختمة المنوعة نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم مع القراء عيد حسن أبو عشرة الشحات محمد أنور فارس عباد أحمد خليل شاهين والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة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 وَمَا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هدى وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 خادعونَ اللهَّه والَّذينَ آمَنوا وَماَا يَخذدعونَ إِللاا أَمْ فُسَهُم وَماَا يَشْرون فِي قُلوبِهِم مَ رَبُم فَزَادَهُم اللهَّهُ مَ رَضَ وَلَهُم عَذااب أَلم بِمَا كانَوا يَكْذبون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 معكُم إ مَا نَحْنوا تَهْزئون ال اللهَّهُ يَستْتَهْزئُ بهِهِم وَيمُدّهُم فِي طُغْيانِهم يَعمَهُون أُلَاائِكََّذ نَنشْتَرَوُ الضَّ للَتَ بِالهدَا فَمَا رَبِحَتِّ دَْومَةُم وَمَا كانَُتَدين مَثَلُهُم كَمَمثلَلِ الذيذاسَْوْوقَد نائرًا فَلَم م أَضَأَتْمَا حَولَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورهِم فَلَمما أَض أَتْمَا حَو لَهُ ذَهَب اللَّ بِنُورهِم فِي غُلماتات لا يُبصون صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِمُ ٱلْمَنُّ وَٱلرَّعْدُ وَبَزَاقٌ يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِىٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما الله لهم مشوه فيه كلما الله لهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كُلِّ شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذيذ جَعللَ لَكُم الْ الأبضَفِي رشَ وَالسَّمَا أَبِنَا أَوْ وَأَْ زَلَمِنَ السَّماء إِمَا أَمْ فَأخْجَ بِهِ مِن الثَّمراتِِ لِزْقََّكُم فَلَا تَجَعَلُ لِلهَّهِ أَن وَأَنتُمْ تَعللَمُ وَإِنْ كُ تُمْ فِي رَيْبٍِ مِمَّا نَززَّلْنَا عَ عَابِدِنََا فَأتُوا بِسَُةٍ مِم مِثْلِهِ وَدَرُوشُ هَدَا أَكُمْ مِ دُونِ اللَّهِ إِ كُ تُمْ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 فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَائِهَا أُولَئِكُمْ إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آذَمُ أَنْ بِهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَ بَهُمْ بِأَسمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلَّتُم إِ أَعْلَمْ غَيبَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْرضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْقُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ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 هم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي ترهبون وامنوا بما زَلْلتُمْ صَدِّقَل لِمَا مَعَك وَلَا تَكُون أَولَ كَافِلٍ بِه وَلَا تَشْشتَروا بِآياتاتِ ثمَمَنَم قَللَ وَإجا يَفَاتَّكون وَلَا تَلْلبسُ الْ الحَفقََّ بِلِبْكِِ وَتَكتُمُ الْ الحَقَّ وأنتم تعلمون